من المسؤول عن إنارة ظلمة ليل الأرض ومن مقصود برقة طبقة النهار كيف يمكن وصف قرص الشمس الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم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 الغالبية العظمى من الناس بأزالية العالم وبذيممة الأرض نزل القرآن الكريم مؤكداً على حقيقة الخلق وعلى حتمية البعث وفي سياق حديثنا عن السماء في القرآن الكريم أشرنا إلى أن هذا التعبير السماء وهو في اللغة كل ما عليك فأضلك وفي الشرع كل ما عدى الأرض كل ما حول الأرض من خلق هو جزء من السماء الدنيا وأن الله تعالى قد أخبرنا بأنه قد خلق سبع سماوات طباقة بمعنى أنها متطابقة مكورة يغلف الخارج منها الداخل كما خلق سبع أرضين في مركز هذه السماوات السبع متطابقة أيضا يغلف الخارج منها الداخل وسماء الدنيا قد زينها ربنا تبارك وتعالى بالمصابيح كما قال عز من قائل ولقد زيننا سماء الدنيا بمصابيح والمصابيح هي النجوم في سياق هذه الآيات الثلاثمائة وبضعة عشر آية التي جاء فيها ذكر السماء بالإفراد والجمع جاء ذكر السماء بالإفراد في مائة وعشرين آية قرآنية كريمة وبالجمع في مائة وتسعين آية قرآنية كريمة أشار ربنا تبارك وتعالى إلى حقيقة خلق السماوات والأرض وإلى حقيقة خلق الظلمات والنور، فيقول ربنا تبارك علا في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مؤكدا على حقيقة خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور، وكذا الله ولم يكن معه شيء، ويعت العلم الآن في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن عملية خلق السماوات والأرض حقيقة. لاحظ العلماء في بطلع القرن العشرين ان المجرات تتباعد عنا بسرعات تكاد تقترب من سرعة الضوء واختلف العلماء اختلافا كبيرا حول هذه الحقيقة حتى أقرت في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين وأصبح من صفات كوننا أنه كون دائب والقرآن الكريم يصف هذه الحقيقة الكونية من قبل 14 قرنا قول ربنا تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقال العلماء إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلا بد أن تلتقي كل مادة الكون ومختلف صور الطاقة فيه وكل المكان وكل الزمان في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة فجرها ربنا تبارك وتعالى فتحولت هذه النقطة إلى سحابة من الدخان خلق منها ربنا تبارك وتعالى الأرض وباقي اجرام السماء ونرى في هذا الشكل تصوير لعملية الانفجار العظيم التي بدأ بها ربنا تبارك وتعالى خلق سمعته الأرض وتحول هذا الجرم الابتدائي إلى سحابه من دخان خلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان اللبنات الأولية للمادة ومن هذه اللبنات خلق النجوم وخلق باقي أجرام السماء والحقيقة في الكون أنه ظلمة كاملة الكون ظلام كامل ويذلك قال رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والعلم الكوني الآن يؤكد لنا على أن قبل عاملية الانفجار العظيم لم يكن هناك وجود إلا لله الخالق سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن معه شيء ثم حدث الانفجار والانفجار حول هذا الجرم الابتدائي الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى من العدم حوله الى سحابه من دخان ومن تعريف الدخان أنه جسم أغلبه غاز وبه بعض الجسيمات الصلبة له شيء من السواد أو الدكنة وله شيء من الحرارة والحسابات الفلكية التي تتحدث عن خلق الكون بعملية الانفجار العظيم تؤكد على أن درجة حرارة هذا الدخان كانت عدة تريليونات من درجات المطلقة وعملية الانفجار يصفها ربنا تبارك وتعالى بقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أو لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رطقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي والرتق في اللغة عكس الفتق الرتق هو الجمع واللم والتكديس والفتق والانفجار والانتشار والانتفار فبعد هذا الانفجار كان الكون مظلما ولذلك أول ظلمة نعرفها هي ظلمة الكون لم تكن هناك نجوم لم تكن هناك مصادر للإضاءة على الرغم من الحرارة العالية لسحابة الدخان الأولى شاءت إرادة الله تعالى أن يخلق لنا من سحابة الدخان هذه اللبئات الأولية للمادة واللبنات الأولية للمادة ليست مضيئة، ثم تونت مرحلة الأيونات، ومن الأيونات تكوّنت الذرات بمشيئة الخالق سبحانه وتعالى، وعند خلق الأيونات وخلق الذرات بدأت هذه اللبنات الأولية للمادة في التكدس على ذاتها بفعل دوامات عاتية. أمر بها ربنا تبارك وتعالى في سحابة الدخان الأولى المظلمة ومع تكدس المادة على ذاتها بدأت ترتفع حرارتها إلى معدلات أعلى من معدلات سحابة الدخان ودتيجة الارتفاع الحرارة بدأت في داخل هذه الدوامات عملية الاندماج النووي بعملية الاندماج النووي خلق الله تعالى لنا النجوم وبخلق النجوم بدأ شيء من النور في الكون النجوم عبارة عن أفران ذرية هائلة يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى فيها كل ما تحتاجه هذه الحياة من عناصر التي يعرف الإنسان منها أكثر من بائة عنصر وأن الضوء الناتج عن النجوم أغلبه لا يرى اغلبه أشعة الراديو وهي لا ترى. الأشعة أشعة جامة وهي لا ترى الأشعة الصينية وهي غير مرئية الأشعة فوق البنفسجيه وهي غير مرئية تحت الحمراء وهي غير مرئية لكن ينتج من هذه الموجات الكهرومغناطيسيه حز حزمة من الضوء المرئي هذه الحزمة تصدر مشتتة بأطيافها المتعددة ونحن نعلم الآن أن النور الأبيض الذي متعنا به ربنا تبارك وتعالى في صفحة نهار الأرض هو اندماج لعدة ألوان أو عدة أطياف منها الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والمفسيجي هذه الأطياف غير, غير منيرة في صفحة السماء ولكنها حينما تدخل في نطاق طبقة الغلاف الغازي للأرض في نصف الأرض المواجهة لشمس يعطينا بها ربنا تبارك وتعالى هذا النور الأبيض الجميل الذي بدونه ما استقامت الحياة على سطح الأرض ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في ايات كثيرة بتبادل الليل والنهار بتبادل الظلمات والنور ولذلك نعلم أن أظمات هي الأصل الظلمة هي الأصل والنور نعمة يمن بها علينا ربنا تبارك وتعالى في نصف الأرض المواجه للشمس في فترة النهار ولذلك كان من مناجات المصطفى صلى الله عليه وسلم لربه العزيز يوم عودته من الطائف ووقوفه بجوار بس في الطريق يقول له يقول لرب العالمين أعوذ بنور وجهك الذي أشرخت به الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي صخضك أو أن يحل علي غضبك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا أخوة إلا بك عجيب أن يذكر هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة التي لم يصل إليها علم علماء الفلك إلا في الخرن النشرين فيقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات بمعنى أن الظلم سابق على النور والآية القرآنية الكريمة التي نحن بصدوها تجمع الظلمات وتفرد النور تقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فجمعت الظلمات وأفردت النور ونحن نعلم الآن أن الظلمات في الكون عديدة من أولها ظلمة الخلق الأول وهي المرحلة السابقة على خلق النجوم كانت السماء مظلمة ظلاما كاملا لم يكن هناك مصدر للنور أبدا حتى بدأت النجوم تتكون في داخل السدم في داخل غلالة الدخان فبدأ شيء من النور وكما أشرنا النجوم عبارة عن أفران ذرية هائلة أفران ذرية كونية يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى فيها بعملية الاندماج النووي جميع العناصر التي تحتاجها هذه الحياة وينتج نتيجة لذلك كمية من الضوء بعض هذا الضوء غير مرئي وبعضه مرئي وهذا الضوء المرئي حينما يدخل في نطاق الاغرفه الغازية لكواكب السماء كأرضنا أو كالقمر أو كالمريخ أو الظهرة أو غيرها من الكواكب يمن ربنا تبارك وتعالى على هذه الكواكب بنور النهار. ونرى في بعض الصور التي أمامنا جانبا من هذه الظلمة الكونية فنرى المجرة بمجرد خلقة المجرات يعني بدأ شيء من النور نتيجة لتكون النجوم في داخل هذه المجرات فحول المجرة ظلمة كاملة ويرى ضوء هذه النجوم متلأليا نتيجة لوجود بعض أطياف الضوء المرئي وحول هذه المجرة في كاملة ونرى صورة أخرى هذه صورة لبعض أعمدة الغازات الكونية في بعض السدم تتخلق بداخلها النجوم ونرى النجوم تتلألأ وتعطي شيء من الضوء حول هذه الأعمدة الدخانية هذا سديم اسمه سديم رأس الحصان نرى بعض النجوم تتخلق في داخله والكون من حوله ظلمة كاملة فالأصل في الكون الظلام والنور نعمة يمن بها علينا ربنا تبارك وتعالى بتخليق النجوم نرى أيضا صورة جميلة للشمس والناس تتخيل أن حينما نرى الشمس في وضح النهار فيخرج علينا هذا النور الأبيض الجميل يتخيل أن الشمس منيرة بذاته الشمس غير منيرة الشمس تبدو في صفحة السماء خرصا أزرق في صفحة سوداء لأن الأصل في الكون هو ظلام ونرى أيضا صورة أخرى نرى فيها الظلمة حول كواكب مجموعة شمسية بالرغم من قربه من الشمس القرب النسبي طبعا الأول كواكب المجموعة الشمسية قرب من الشمس عطارد وبينه بين الشمس 58 مليون كيلومترا هذه الصورة الحقيقية التي أخذت لكواكب المجموعة الشمسية نراه غارقا في ظلمة الكون من بعده الزهرة ثم الأرض ومن فوقها القمر وبعده على يمين القمر الأرض المريخ ثم المشتري ثم زحل ثم يورانوس ثم نبتيون، والصورة أخذت من مدار بلوتو فلا يرى بلوتو ولا يرى الكوكب الحادي عشر الذي اكتشف في مجموعة الشمسية مؤخرا وهذه المجموعة الشمسية تغرق في ظلام الكون نرى أيضا في صورة مشابهة كيف أن الأرض حقيقة غارقة في ظلمة الكون والقمر من حولها الأرض تدور حول محورها فيواجه جزء من الأرض الشمس فيطلع عليها النهار وكذلك القمر نتيجة لدورة الأرض حول محورها أمام الشمس والأرض والقمر غارقان في ظلمة الكون فالظلمة الأولى التي نعرفها ظلمة الخلق الأول السابقة لخلق النجوم والظلمة الثانية ظلمة الكون الحالي نرى أيضا في تأكيدا على ظلمة الكون الحالي نرى صورة للأرضنا ونرى الشمس قرصا أزرق في صفحة سوداء ونرى طبقة النهار الرقيقة التي تغلف نصف الأرض المواجه للشمس فقط ونرى ما يؤكد على هذه الرقة الشديده في صور عديدة نرى ما يؤكد على ظلمة الكون الحالية في صور عديدة أخذت لأرضنا من الفضاء هذه صورة للأرض من على سطح القمر ونرى نصف الأرض المواجه للشمس يعمه نور النهار ونصفها الآخر يغرق في ظلمة الكون المحيطة بكل من الأرض والقمر ويورى في مخدمة الصورة إحدى مركبات الفضاء التي أخذت صورة الأرض من فوق سطح القمر نرى ايضا في هذه الصورة يعني شيء مشابه من فوق سطح القمر نرى الأرض نصفها المواجه للشمس ينعم بنور النهار ونصفها البعيد عن الشمس غارقا في ظلمة الكون الحالية وفي هذه الصورة ايضا نرى شيئا مشابها نصف الأرض المواجه للشمس ينعم بنور النهار ونصفها الآخر غارقا في ظلمة الكون الحالية وهي الظلمة الثانية التي عرفها العلم ونرى كذلك دلالة على رقة طبقة النهار وعلى عموم ظلمة الكون صورة للأرض أخوذ من الفضاء هذا نصف الأرض المواجه للشمس ينعم بنور النهار بينما الأرض تغرق في ظلمة الكون بشكل كامل للغاية ونرى أيضا في هذه الصورة رقة طبقة النهار في نصف الأرض المواجه للشمس ونرى أيضا نهار القمر في نصفه المواجه للشمس والنصف الآخر غارق في ظلمة الكون الحالية كما تغل الأرض أيضا بنصفها البعيد عن الشمس في ظلمة الكون الحالية نرى أيضا في هذه الصورة التي أخذت لأحد رواد الفضاء وهو ينطلق حول الأرض نرى أن طبقة النهار طبقة رقيقة للغاية لا يكاد سنكها يتعدى مئتي كيلومتر فوق مستوى سطح البحر والأصل في الكون الظلمة ولذلك من عجيب الإشارات الكونية قول ربنا تبارك وتعالى وآية له الليل نسلخ منه النهار وعجب المفسرون كيف يسلخ النهار من الليل ولكن هذه الونضة القرآنية المبهرة جاءت من قبل 1400 سنة لتؤكد لنا على رقة طبقة النهار فشبه القرآن الكريم رقة طبقة النهار بجلد الذبيحة بينما ظلمة الليل شبهها ببدن الذبيحة ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن طبقة النهار طبقة رقيقة للغاية لا يتعدى سمكها 200 كيلومتر فوق مسارسات البحر والذي يتعدى هذا النطاق يجد في ظلمة كاملة ولذلك أيضا يشير ربنا تبارك وتعالى في آية قرآنية كريمة أخرى إلى رقة طبقة النهار فيقول عز من قائل في مقام التشبيه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وراء أول رائع الفضاء يغادر طبقة النهار قال كلاما كأنه الترجمة الإنجليزية لهذه الآية القرآنية الكريمة قال لقد فقدت بصري أو كأن شيئا من السحر قد اعتراني والقرآن الكريم يأتي بهذه الآية في مقام التشبيه يريد أن يقول لنا ربنا تبارك وتعالى أن الكفار والمشركين والمعاندين يروا الدليل المادي الملموس على حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى وعلى حقيقة عظمة هذا الخالق العظيم وعلى حقيقة وحدانيته وربوبيته وألوهيته لهذا الكون وعلى حقيقة بديع قدرته في خلق هذا الكون فينكرون ذلك فيقول حتى لو صعدنا بهم فتحنا لهم بابا من السماء وأطلعناهم على بديع خلق الله في هذا الكون فإنهم يرفضون الرؤية لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون الآية الكريمة تأتي في مقام التشبيه وهي تعكس حقيقة كونية لم يصل إليها علم الإنسان إلا بعد ارتياد الفضاء فقال ربنا تبارك وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوموا مصحورون ورقة طبقة النهار قد أغذت لها صور عديدة من الفضاء لتؤكد على هذه الحقيقة الكونية التي لم يدركها الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء فهذه صورة أيضا للأرض من الفضاء ونرى رقة طبقة النهار طبقة الزرقاء الخفيفة فوقصات الأرض ومن حول الأرض ومن حول القمر ظلمة كاملة هي الظلمة الثانية للكون هي الظلمة الثانية بعد ظلمة الكون قبل خلق النجوم نرى كذلك صور عديدة لرقة طبقة النار طبقة رقيقة للغاية في نصف الأرض المواجه للشمس. وفي كل كوكب له غلاف غازي لأن الأطياف النور الأبيض السبعة الأحمر والبرتقالي والأصفر والأر والأزرق والنيلي والبراسيجي تتشتت وتنعكس وتتردد على قطرات بخار الماء وجزيئات الهواء وعلى هباءات الغبار التي تتركز في الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض في المائة كيلو متر المواجهه للشمس فتختلط مع بعضها البعض وتعطينا هذا النور الأبيض الجميل وهناك تجربة بسيطة يجريها المدرسون للطلاب يأتون بقرص عليه هذه الألوان السبعة وطبعا إذا أداروا القرص بسرعة فائقة يتحول لون هذه الأطياف السبعة إلى اللون الأبيض الجميل وهكذا يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى نور النهار في نصف الأرض المواجه للشمس طبعا نعلم أيضا أن البحار والمحيطات التي تغطي أكثر من ثلاثة أربع سطح الأرض أكثر من يعني 75% من سطح الأرض مغطى بالماء وأن قيعان هذه البحار العميقة والمحيطات تغرق أيضا في ظلمة كاملة فمن أن الصحب تعكس على الأقل 49% من طاقة الشمس التي تصل إلى الأرض فلا يصل إلى سطح الأرض أكثر من 51% من أشعة الشمس وكما أشرنا أغلب هذه الأشعة أشعة غير مرئية الأشعة الجزء المرئي منها يتشتت وينعكس على هباءات الغبار وجزيئات بخار الماء وجزيئات الهواء فيعطينا ربنا تبارك وتعالى هذا النور الأبض الجميل وحينما تسقط أشعة الشمس على سطح البحار والمحيطات ينعكس أغلبها بفعل الأمواج السطحية وبفعل عملية التبخير تبخير مياه البحار والمحيطات ليحدث لنا ربنا تبارك وتعالى هذه الدورة المعجزة دورة الماء حول الأرض ولا يخترق جسم الماء أكثر من 10% من أشعة الشمس وتبدأ هذه العشرة في في التحلل مرة أخرى إلى أطيافها وتمتص هذه الأطياف طيفا بعد طيف وأول ما يمتص الطيف الأحمر لو يمتص على عمق عشرة أمتار فإذا جرح غواص على عمق أكثر من عشرة أمتار لا يرى الدم لأن اللون الأحمر قد امتص بالكامل بواسطة الماء ومن بعده البرتقالي ثم الأصفر ثم الأخضر وأكثرها استمرار في عمق الماء الطيف الأزرق ولذ... لذلك ترى صفحة الماء بهذه الصرقة الجميلة كما ترى صفحة السماء أيضا بهذه الزرقة الجميلة بعد مائة متر لا يكاد يمر من أشعة الشمس أكثر من واحد في المائة ولذلك تسمى متر العليا نطاق الضوء في البحار والمحيطات بعد ذلك تتناقص كمية الضوء بالامتصاص حتى لا تتكاد تتعدى واحد من ألف من أشعة الشمس ونجد بعد فترة ما يسمى بالأمواج الداخلية في داخل كتلة الماء وقبل القرن العشرين ما كان أحد يمكن أن يتخيل إمكانية حدوث أمواج في داخل كتلة الماء كان العلماء يقولون الأمواج أمواج سطحية فقط تحركها الرياح أو تحركها ظاهرة المد والجزر وكانوا يقولون أنه لا يمكن حدوث أمواج في داخل كتلة الماء فجاء علم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن هناك أمواج داخلية تسمى باسم الأمواج المحيطية أو الأمواج العميقة وأن هذه الأمواج تبلغ في شدتها وفي أطوالها عشرات أضعاف الأمواج السطحية هذه الأمواج تمنع مرور أي جزء من أشعة الشمس على الإطلاق بحيث تجعل قيعان البحار العميقة وقيعان كل المحيطات تغرق في ظلمة كاملة ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في مقام تشبيه أيضا يشبه أعمال الكافرين السيئة يقول أعمالهم الجيدة يؤجرون عليها في الدنيا ولا رصيد لهم في الآخرة فيقول رب العالمين والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفه حسابه ويقولون هذا أعمالهم الجيدة يؤجرون عليها في الدنيا ولا رصيد لهم في الآخرة اما اعماله وسيئها فيجدونها ظルメ متراكبه فيقول رب, رب العالمين عن اعمال الكافرين والمشركين والضالين اعماله مسيئه يقول اوك ظلمات في بحر لجي يعني بحر شديد العمق يغشاه موج من فوقه موجد من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فالظلمة الثالثة التي تأكد العلم الكسب منها هي ظلمة قيعان كل محيطات الأرض وبحارها العميقة فمتوسط عمق المحيطات أربعة كيلومترات وأعمق أعمق المحيطات يتعدى الأحد عشر كيلومترا بقليل فالحقيقة التي لم تعرف ولم تدرك إلا بعد دراسة علوم البحار هي أن كافة محيطات الأرض وبحارها العميقة تغرق في ظلمة كاملة وأن هذه الظلمه تحدثها جزئيا السحب التي تعكس جزءا كبيرا من أشعة الشمس ثم يحدث ظلمة ثانية الأمواج السطحية التي تحركها الرياح وتحركها ظاهرة المد والجزر ثم الأمواج الداخلية التي لا تسمح لشيء من أشعة الشمس بالمرور دونها على الإطلاق فتغرق قيعان كل محيطات الأرض وإجزاء بحارها في ظلمة كاملة لا يصلها شيء أبدا على الإطلاق ولذلك جمعت هذه الآية الكريمة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فجمع الظلمات لتعدلها ظلمة الكون الأولي قبل خلق النجوم ظلمة الكون الحالي المحيطة بأغلب المجرات وأغلب النجوم وأغلب الكواكب ظلمة قيعان البحار والمحيطات التي تغرق في ظلام دامس لا يكاد يصلها شيء من أشعة شمس على الإطلاق حقيقة لا يصلها شيء من أشعة شمس على الإطلاق ثم هناك أيضا ظلمة الأرحام التي تحدث عنها القرآن الكريم أن الخلق هم في ظلمات ثلاث ويأتي أيضا ظلمة القبر بعد أن يوارى الجسد التراب ويلحد يبقى في ظلمة كاملة من هنا جمعت هذه الآية الكريمة الظلمات وأفراد النور لأن النور نعمة من نعم الله يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى في جزء رقيق من الغلاف الغازي للأرض المواجه للشمس من هنا تأتي هذه الونضة القرآنية المبرة التي جاءت في سورة الأنعام والذي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فأكد على حقيقة الخلق وجعل الظلمات والنور أكد على أن الظلمة سابقة للنور وجمع الظلمات لأنها عديدة ظلمة الكون الأول ظلمة الكون الحالي ظلمة قيعان البحار والمحيطات ظلمة الأرحام ظلمة القبر فالحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه لنا بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية وحفظه بهذه الأنوار الربانيه العظيمة التي أشارت إلى العديد من حقائق هذا الوجود والتي لم يكن لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون المتطاولة من بعده المام بها تبقى هذه الومضات النورانية شاهدة على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق وشاهدة بالنبوة وبالرسالة لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقى القرآن العظيم فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وإلى القائد القادم إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته النجوم النيوترونية نجوم صغيرة عالية الكثافة تقدر كثافة الأسنتمتر المكعب منها ببليون طن تدور حول ذاتها دورات سريعة للغاية أكثر من ثلاثين دورة في الثانيه الواحدة تطلق موجات راديوية عنيفة هذه الموجات تطرق صفحة سمائنا على هيئة تشبه تماما طرقات الطارق على باب من الخشب او باب من الحديد ولعل ذلك هو سبب في تسمية القرآن لها بالطارق